محمد رسول الله، والذين معه أشداء، وعلى الكفار رحمة بينهم رحمة بينهم. تراهم ركع الجدي يبتغون فضلاً من الله، يبتغون فضلاً من الله ولضوانا سمارهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأهم فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة